عيوني حبيبي لا ترى سواك من ذا الذي ينساك أحبك يدق بعظامي يا ملاك لن أخلف الوعد الذي يدماني حبك يضل عنواني غير انت نص الثاني يا ملاك صابتني لعنة حبك مربوطة حسن بقلبك كل ما قرر أنسحك a szipdorobot, és a kineapra újra lezárt. Lóhani, metallal, hogy ki? Nem távol, be, a hajnék. Ciselyi, mi egy lány, يوميا حبك يكبر وبعين العالم يصغر ذايف فادمرة بحبك وبهواك هادمنتك يا أغلى شيئا عندي هو الكون بقربك وردي مجنون بحبك صاير والسواك يا أحلى شي صاير لي حني يا حب كثر لي تموتني قبل مو مهم Bess المهم t'fettem li Magenul bíkü ájik Magenul bíkü ájik Magenul bíkü ájik Ménsé vtájik bíhok máyik bíbet Möjt eldényi títól Egy kól éjéj Egy éjéj Egy a módh kibáli Egy habibi ya yeah,